في الليل وََّار وَمزَرَ الظم منِ السمهِ الرزق وَوقتلَ في الليلِ وَ النَّارِ وَمَازَلَ اللهَّم منِ السَّمِمِ الرزْق فاحابِ الأَّّ بعد متَا وَوتَصن في الذاحِ آياتةُ النقَوْم عط تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته هم منون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم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 124. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناه بينات من الأمر فما اختلفوا إلا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 117. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون 118. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعلموا 111. خلق الله السماوات والأرض بالحق 112. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون 113. أفرأيت من اتخذ إلها هو هواه 114. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره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 124. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون 125. وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم